الاعلام الحديث وعلماء السوء الذين همهم وضيبنهم المجابلة والمخاصمة عن الخانف في تزليق الحقائق وتظليم الشعوب قال الامن المقيم رحمه الله تعالى وأي دين وأي خير في من يرى محارم الله تنفهش وحدوده تضاع ودينه يطرق وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب عنها وهو بارد القلب شاكث النساء شيطان اخر كما ان المتفلم بالباطل شيطان الناطق وهي بنية الدين الا من هؤلاء الذين اذا سلمت لهم معاكمهم ورياساتهم فلا مبالاة بما على الدين وخيارهم المتحزن المتلمن ولو نوجد في بعض ناسه فيه عليه في جاهه او ماله بدل و وجد و واستعمل و اجتب و الثلاثة بحسب وسعه وهؤلاء هؤلاء مع سقوطهم من عين الله و الله لهم قد بنوا في الدنيا بأعظم برية تكون لهم وهم لا يشعرون وهو موت القلب فإن القلب كل نساج حياته أسم كان غضبه من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أقوى وانت تاهره من الديني حكرا